فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو فبعضكم من بعض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 أكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها لنهار ثوابا من عين والله عنده حسن السواب لا يهرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع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 هي لنهاء خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير إلا براد وإن منه لل كتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله واشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَ قَلِيلَ هُلَاءِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفر إِنْ وَاحِدَةٌ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرَةُ وَنِسَاء